قعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمنين لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَتِلْكَ مِرَّةٌ مِنْ ربك